<تصفيق> طيب نتاكد من جديد ونشوف يعني لا ان اتفق طيب بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور من, من له يبقى ثلاث هادية لك شبه جديد من دول سنة لكي نشرحوا شرح العلام أحمد بابدى منهوري كان نسمى لي في <تصفيق> معاني السلم ونشرحوا ماتنا سئلة من هناورة في عين المنطق العلامة محمد سيدي الصرير داري أبناليك يا رحمة الله تعالى وتعالى تعالى لعلم دين في العام الماضي قد بدأنا في شارك تلك رسالة بالنفاع وكنا قد تكلمنا حينئذ. عن ان المنطقة بعد الكلام عن حدود العشر ينقسم الى مفحثين رئيسيين المفحث الاول هو مفحث الحدود يعني التعاليف والمفحث الثاني هو مفحث الاقيفة يعني الدرامين وذكرنا ان بكل كل من هذين المفحة مقدمة متلشر بها الى المقصد الرئيسي من ذلك المقصد وقلنا ان المقدمة التي تثبت درس الفرود هو الكلام عن الولياء الخمس ثم يتوصل منها على ذلك ثلاث وليس ونحن قد أنمينا في الدروس السابقة الكلام على ذلك القسم بمعنى أننا قد طلوسنا من نص ذلك العلم في صورته البسيطة الجزء الثاني وهو التصور القسم الأول هو التصور التصورات التي لها فلا مقصد المبدأ كان هو فليار الخمس والمقصد كان هو الحدود او الطاول الشارح او التعريف المرحب الثاني الذي هو التصديقات شأنه من تعريف المنطب انه العلم الذي يأثث في المجهودات التصديقية التصديقية المعهد الثاني الكبير هو التصديقات و... آه... له ايضا مبادئ ولهم مقصد المبدأ الذي يغفف لفهم التصديق هو القضايا والمقصد هو الوثير ويجب أن تكون مرحلة الإجمالية للمنطقة أربعة كل هذا والقضايا والقلس والذي 5 حديث هي لكشف الجهل في التصورات يعني في المعلومات البسيطه لأن الحد إنما يرى كل شيء واحد إذا كل الإنسان هو الحيوان الناطط دائم الصد المتحرك بالاراده وما أجول ذلك من تأليفاته إنما ذلك به إلى المعمى الفردي الى المعنى البيوتر لكن القضايا التي يتوصل بها الى المقفية إنما هي التسديد مثال العالم حال العالم حال فإن تلك قضية وهي لكي يتوصل إليها استعلم المناطقة أنواعا من القياس السلد القياس البسيط الذي ينكر من مقدمتين أو نبيلة أن يقول أن يقول كل متغير حادث وكل حادث مخلوق قولا العالم مخلوق. مثلا هذا كلا. هذا يأتي الكلام عليه في نفس السياسة والاشتراك. طبعا الذي لا نعرفه بالنسبة أولاد لم يراجع لمراجع الذاتين. من ذي فذويس التي نبدأ من نادو القضايا أحكامنا. لما نوع استقلال عن الفتوه كان يحتاج طبعا لمراجعة ما سبقها اذا الكثير من الكلام الذي قد يدخل في طريقه فتحنا مما قد أسلفنا الكلام عليه لكن بشكل عام يمكن ان يبدو ان الكلام مستقل نوعا من مقهى البيوت وأنواع وانواع الدلالات و. الحدود وانواعها الحد اللفظي او اللغوي والحد بالرسم التام الناقص وما ترى ايضا الكلام على المباحث اللفظيه التي درسناها قبل ذلك وكذلك تجاوز الاشتغال وما ذلك وأنواع العلم الحادث كل ذلك الأمور يعني ليس لها علاقة كبيرة بالكلام عن القضايا قال الأخضاء يرحمه في القضايا وأحكمها بابه في القضايا وأحكمها قال به جرى بينهم قضية و قضرة محتمل فوق لذاته الجارة بينهم قضية و صدرة أقول هذا منهوري أحمد الأزهارية منهوري المالكي أقول لما خرج يعني لما انتهى المؤلف لما خرج من مبادر التصرورات ومقاصدها ما هو هذه التصرورات كل الخدود كل الكليات الخمس. مبادر التصرورات يعني البيليات الخمس لما صار من مبادئ التصورات ومقاصرها إن هي مقاطر التصورات كل ما هي الحدود المعرفات في الكون الشارع كما هي عوارة الثابن خمس درسنا في ذلك خلق كاملين فيه ثم الكلام يسأل في الكلام. ولذلك ترجع الى تلك الدروس غير محمول المين تمام الجنس والعرض العام أو عرض الفص. فاصل الكلام على كل ذات فيها درج فانتنوي اول عارض اذا خرجوا الكلام بذيوم فاصل جنس وفاص عارض نوع وفاص واول تلاسة بلا شطر جنس قريب او بعيد او وحد شرح الكلام على ايضا يقول لما خلق من نجال التصويرات والمطاثرية نجد التصويرات كنا الجلدات الامسلطات هي الخروج تاريخاتها أخذ تكلم أخذ يعني مدعا أخذ تكلمه على مبادئ من التصويرات في التسل الثاني من الماضي وهي القضايا وأحكامها وراحل القضايا قليلة وليه مرادثة للخدر يعني العلاقة بينها وبين قيمة الخبر علاقة التراغ يعني نفس المعنى لذلك حدث المعنى يقول ما احتمل السبه لذاته جرى بينهم وقضية وقبرة إن قضية وقبرة مترالسة لنفس المعنى يقول وتعيبها هي مرادثة للخدر وتعريفها مركب واشتمل السبه الكذب لذاته طريق الطبيع عند المناطق مركب وخرج المنطقه المناطق مركب عن الجملة. يشتمل السفر الكاذبة لذاته المناطق يخرج به حقيقة الأمر عقيدة في في باسه يعني المقصود كل من ليس إنشاءا ليس طرقا لما أقول دم لك بالشرب أو أقول لا أو أقول إذا او أو طرق. أو أو استثناء مثلا كل هذه التراتيج لا تحكمل ثقار جديد أفضل لا تحكمل الزقار كذلك صحيح لا يعني انا هذا صادق الانكاذب لكن عندما نقول الواحد يسمي اثنين هذا قدر يعتمد الزكرة الزكرة لذاته هذا معنى لذاته دلبي لذاته يعني في نفسه من حيث هو قدر يعتمد في الزكرة بغض النظر عما يقول العرافة القدرية الكادرية في الخارج ويقول ان الخارج في طبعا لكن من حيث هو طبعا يحتمل صدق والجنب اليدات يقول وتعريفها طبية مضكة من الانشاء الانشاء كلام في, الشعر. في, الشعر. في يجب أن يحكمل هذا الخبر وأنه يشعر الخبر ونحكمل أفضل الخبر قبل الكذب اللي يجعله يتغذل لك لو نقول أي كذب من يكون في نفس الامر ليس يستطيع يقول ما تعرفون مرتبطه احتمل الصدق والكلمه لذاته فاحتمال الصدق والكلمه يقبل انشاء وقلنا ان الكلام في العربيه اسمان ولا يوجد في علم في البلاغه يقولون الخبر ما كان يقدم صدق على الذي الذاتي للإنشاء ماذا يقدر الصدق على الكذب الذاتي فالقسم والاستثام والتمني والترجي وذلك يسمى إنشاء طبعا هذا الأصدر في إنشاء ده إنشاء يعني لا أنه في الصدق او ارتدت وإنما سنئ انشاءا ليس انشاء, إنشاءً, إنشاء. كثير فيه انشاء شيء منه يعني مولا تشرب أطلق منك انشاء الشرط لا تشرب حتى تشرب أطلق لك ما انشاء الشرط لما أقول له الله لي لأتعلم كذا يعني أن قسمك لما أقول لك ما يعني طلب يفهمي طلب العلمة فأنا من شأن فلذلك كل هذا لهذا ما فيه أصلت له كبير لهذا ما يقول وكله من إجازه أي ليحصل فيه ما يقطع بصدقه كقبل الله ورسوله من حيث هو الهيات يحضر جي. وان كان قامت دويلة على صدقها لكن في لا داشت ليحصل فيه ما يقطع بصدقه كقبل الله ورسوله وما يبطع بكبيره كقول الواحد لنفس الثمانيه كل من هو يسمى قضايا لأنه لانه يعتمد الصدقه ذاته لا لخارج عنه لان العبد مظهر الى ذات الخارج يعني نفسه لو رايناه يعتمد الصدقه بقطع النظر عن المخبر والواقع المخبر هو والواقع وهو حقيقة خارج الزبن المتكلم لأن كل من هنا لما المخبر الواقع من مرجحات صدق الكبر من عدمه. يعني قول رسول صدق الله لم يكن في الرافع كان نبو اية ثلاثة لماذا بصدق القائد بصدق المخبر وكال الواقع الوش الاثنين هذا الرافع لأنها يقول عن المخضر مغلق طائب والواضح فالطفع من أحد الأمرائي من جهة المخضر أم المخضر ليه احد الاحي الأمرائي يعني الطفع من كبيرها إنها يقول من جهة إيه جهة إذا كان يصدق كذيابا يكون مكذب كل كان يصدق صادفا يكون في الغالب أول مخطر فيه الواقع إذا الواقع نعم هذا الفياد في الحصن نحن الآن هذا الأول المنطق انا انا المنطق الحديث اسمه المنطق الرياضي منطق الصيني ده منطق اليوناني القديم هو لا هو ده لا اللي كل من, الموارد. من الموارد القديم العالم متغير كل العالم متغير هذا عند عندما منطق سواء سياسياً لو يسمونه القياس الدوليوسي إذا يتكلم عليه إيه؟ يوصف صنوه رياني هذا عن هذا لا يوجد إلا سياس القياس عن دور مكين يديروا حد كبير وحد دعوصة تحديد المتشارك تنطلق النتيجة يوديه. إذا تنصت للقياس أنه إنتده يوم متغير والعالم متغير على العالم بلي. في كاسم القيادة اسمه ممتق سوري يسمونه كده في القيادة حتى ممتق السوري خلاص نتكلم ثم من عن مواد القضايا يجب أن يقولون عندما تنوضوا الممتق للدراسة يعني تحميل بعض الشيء في ذلك المجال أنهم عدفوا ذلك الزبط التحيثة وقال في مواد القضايا ما هي المواد يعني ما نشكله القضايا من احكام ما يقولون أنا, انا ما يقولونها فتدة سجرات الزالب ورامل سجرات لا تكرام على مواد القضايا ان مواد القضايا هي الذي يقول لأحد من جهة او ثم قال يجب أن يتعليم بالأرض باب في الخضايا واحكمها ذكر التعليف والمعرف فقال ما احتمل بصدقه لذلك يجرى يقول الضغط ما ما هنا فيها وشاء يمكن أن نقول عنه موصولة يعني الذي احتمله من أفضل تكون يعني شيء منه وقرأ شيء من يحتمل صح كان في قوله يجب مثلاً ماذا عبداً شيئاً وردت بما جديد يعني بشيء جديد يسموه نكرة موصوبة واحتمل الصدق للاته طبيعاً أول كده طمعاً وهذا عنده عند التغيير ذكر الزرد واغنى عن ضد الزرد بالسرور اما احتمل الخطه معيشه الكلب لكن يفهم اما احتمل السكان او سنو يقول ما احتمل الخطه من جهه بينهم يعني عند المناطق قضيتها يعني جاره هنا يعني يسمى بينهم قضيتها وخبرها. ثم قال الى ضيط ثم القبارة عندهم كثماني ثم القبارة عندهم كثماني خرقية الحملية والثاني كلية شخصية والأول كنا مصررون وإما مؤمنون وصوروا كلية وليسوية المرعب وأرضعوا أقسامهم حيثوا جرق من مالذل أو ببعض أو بيها شيء وليس بعض او شباب جيئ وظلها من جبتين من ثالثة فاليائنا الى والأول الموجود والآخر المحمول عن ما يسمى بأحكام الكبائك عفوا عن أنواع الكبائك فالكبائك الدرس كم عن التناقض والعكس المستوي أحكام المساليم من نوع النوعين الثانيين في المفيد الكبير في التذليل بتاع خولقي و لو فحصت الشيء في القدره دي في دوله الاولاني اللي انا ذكرت ان الصراعه هي التناقض لان هي تعكس الضير على نفس المستوى وفي نفس عند كلام على انواع لازم يكون من حي الجلله كبير من المناطق القضيه يعني في عندما والذي هو الحروق اللي إلى الشيء لأن نقول السماء الفاصيل لأن السماء الدين هي المنظمة يدخل فيه الوصف معين يدخل فيه معين لا يعني هي الكثة مشها إزاي المنظمة التابعة يسامون وطرق بالخلص المنظمة من المنظمة يسمونه محمول مرض ومحيور ثم محيور تمام الأولى يتمون الثاني لا يقول ثم القضايا عندهم كسلاني شكور محمد الله يقول هذا أقول، أقول القضية اسمًا، أقول القضية اسمًا شرطية وحَنْليَة. القضية اسمًا يعني الشرطية يأتي الكلام عليها في المثنى، في المثنى يعني فهي الشرطية أجر عنها الشاري الكلام لأن اللاتي ايضا أجر عنها الكلام هي القضية الشرطية. التي تبدأ بكل لمع غالبا كلما انبتت الأرض ليسموها قضية شرطية ولكن واحد من القضايا دي مكونه من قضيتين مبدئيا ان من قضيتين ان الأرض لكن انا نبدأ القضية الحملية هي القضية البسيطة تتخلم من سرق وصرش او المحمول المربوعة لاجل ذلك تسمونها حملية لانها تتقام من محمول المربوعة يقول القضية وكثمان شرطية ومحمولية كما هذا في غير الامن الاول يأتي كلام عليها في المثل الى الشرطية وهي ثانية ورية اي ما اجتملت على موضوع ومحمول كما نقول مثلا السماء ساسرة السماء ساسرة السماء, السماء تسمى مهبوعا والساسرة تسمى محمولا يعني مختلف يسمون المنظوره بل الخرج يسمون محمولا هذا المنظوره له انواع وهذا المحمول له انواع بتقسيم المنظوره الى انواع والمحمول الى انواع ينشا ما يسمى بالانواع الحمضيه الحمضيه كيف يقول المؤلف والثانيه الاولى هي الحمضيه تجتمع على موضوع المحمول كل المضوع المحمول أيضا الخرش بالضبط المحمول هو الخرش عند واليوم ايه هو الموضوع يوم موضوع الجنة المسؤول الانسان المخلط زائده كريم ايه لو ايه اللي منك ايه لو تتكلم عنه هو خلاص وفين هو مستغيره وفين المحنين ما هو الحروب الذي حملناه على ذلك الموضوع انه هو الاسلام الذي اسمدناه من البيت المكرم القاعدة بشكل عام تقول الجنة الاسمية المتبأ جائما يتبق من اليه قدر دائما مسند اما اليوم الجامعية فالفاعل دائما مسند اليه والفاعل مسند انما تقول شربة احمد احنا اسمدنا ايه؟ استدمى الشربة احمد احمد هو المسند والفاعل شربة مسند مسند اذا لو عايز تفضل بشكل آخر تقول الفاعل والمتدأ مُسنب إليه دائما الفاعل والمتدأ مُسنب إليهما دائما طب المتنبأ المتنبأ إليه. لما نفضل بيه الخبر بسعب لما نفضل بيهنا بسنية والجالية تقسما من حكل إليه الموضوع لما نقول الموضوع زين كريم اين زي الموضوع زين فاين المحمود زوال مسلم كريم طيب لما نقول اشواق هذه الشمس اين الموضوع وين المحمود؟ الشرق. الطبوع القرير حملية. ليه حملية لما تتكلم الموضوع محمود. أما ما نقول من القدر الشرقية تتكلم بالمقردم مش موضوع محمود. في طفل تاني. بالمقردم متابين. ها يتكلم الوضع يأتي الكلام عليها في المتنة والثانية في الوضع وهي ورحمة على موضوعنا من حمود كذلك نحاق في نحاق تأثيرتين فعن فرعن الكثير من الكاثم على الحكاية ورسل رسوله مصرطه ورسل الكاثم لا شيء كذلك الكاثم مأني على الحكاية طيب لا غير ده ليه دي يا سمير عند المحال وبيوصل لمثل كثير من بلادين وهنا في كميه الموضوع محدود ده يا حضرتك ايه ثم قال اما اذا يكون موجود هنا في هي لان الان الموضوع اللي, هو... اللي مفتتح يعني قد ايه؟ كثير وقد قدم يقول ان ان كل موجود هو كل من كائنات الحيوان ده فيه فيه فيه في حيوان إنسان إنسان دا كله يوهجو فيه كله هو الكلام عن نسر بكل ووهجوه يوهجو يرجى الكلام في من المورثنا فاصل في الكل ووهجوه يوهجو عنه ونستغينا إذا الإنسان فيه لما تتكلم عن فضل اطلاده يسمى ايه جزئيه هي فضل لفضل الانسان صحيح ف... ف... يقول انا ان, إن يكونوا مظهورا قليا كلمساني حيوان الموضوع جميل جيد جميل فالثانية تسمى شخصية والأول ما هو هنا مع القضايا قضية الحملية شرطية شخصية شخصية, شخصية؟ فإن كان موضوعها جزء جميل ما كان موضوع جزء باكده ان كانت مغملة من الصور صورية مغملة كان حيواني بقى كده الآن عندنا مغملة وشخصية المغملة مكان ما كان موضوعها كليا بلا سور ايه سور القضيه ده ايه الكلام عن السور ده سور القضيه يكون للاسف يفهم تعميم او رخيص يعني لما اقول كل انسان حيوان كل ده مناطقا يسمونه سوره تمام؟ ده يليه اليومنى وليه الخصوص، خصوص اليومنى، صلوات خصوصي. الحيوان الانسان إيش الحيوان الإنسان؟ بعض الحيوان الإنسان، المظبوطين ولا الحيوان الإنسان مسؤول عن السيل، السيل مسؤول عن خير كوانيس اسمع شمي القديمة مسورة سكين كل ما يجري يجري العلماء نفسه الهجانات افترياء معناه ما يقول عامة ايه تشوية معناها كلمة كل هاتنشون يتفقد الكل من المقفة ويتكلمه عن كل بعض وليس بشيء كل شيء أسواج كل وجميع وعامه وبعض وليس بشيء ولا شيء ما تقول لا شيء من الحميل الانساني المجمل. لا شيء من الحميل والمثال ولا الناس برضو عكس كله اذا استكت الضغرا ونفضتها مش عارفة معايا يا شباب كل جيء بسوء عشر قبل المهملة اللي اول جيء نضيط بطيئة من اليوم that ضروري يعني لو مثال لحيوان ده موجود كذلك الثعالب بتسمى شمسي والقوله قوتها تنمو ولا تنمو شنو شنو رياضه ولا الحيوان التالية أن الإنسان حيواني فأقول حمليه مغمل حمليه مغمل فالزايد الكادب ويحصل حمليه حصل يقوله وإن كانت مصورة بالسين وإن كانت مصوره دمت. فإن كان صور كلا أو ما معناه فالأي شيء اللي نحنه جميع عامة وإن كانت مصنواتا فإن كان سوري برما أو لا أسل معناه فالقابلية كلية ككل الإنسان أو عامة الإنسان الحيواني كل الإنسان حيوان او عامة في الإنسان حيوان إذا القضية كل الإنسان الإنسان الله زي كل إنسان جميع عامة وما أجمل ذلك يقول وإن كان بعضا إن كان بعضا إن كان صور بعضا أو ما في معناه فالنسئل يكون نسمى قضيرة نصورا النسئل كبعض الإنسان أو واحد من إنسان حيوان نفعون بعض الإنسان حيوان أو واحد من إنسان حيوان طبعا شبابيع ان المنطق سري لما ما ان تجونا يوما من ناحيه الو... السلطه او الكبد الخارجي جوده جاذبه من كل دكان لكن هنا هذه القضيه تتم سلطه القدر من حيث, حيث من الصوره اللي من طبع الثان القضايا اللي دي كان هو ما أنا أعرف ما كان هو كده يعني دي من الشخصية من جرية اخر ليه؟ القضاء الشخصية لا يتطروا فيها ذلك أبو لو يقول الايه سموش اصلا الشخصيه من جديد و احمد كيف كل و انواع اذا كان إذا كان المرجورة جوزريا إذا كان المرجورة شخصية جنبا طب إذا كان كل من منزل فيه سورة ملغيس الحقيقة إنسان عيال بمساعد المدى في سورة. السورة كل من كل في كل من لكن كل خلاص بس بقول مساوره كبيره شدت باين ان كل ايه ثانيه تنشير جرثي يبقى مساوره جرثي ومكان يومها فردمه نوع الموضوع والشروش نوع الموضوع المحايد لو جرثي لبشر سلسله كلي في سور ما نجيش في اه ійو يجب că reflex كان اليسرسن أنه عل kavن يا الله هنا ايه لا انا عايز الاول خالص سيكون اول حملها لانها مش شرطيه لا تقول الحمله لا لا تقول حملها مثل هذا الموالف السماء صافيه الناس وزاره دفتر يا ولدي بحلاله في والرسولين يكون ايضا الحمدية مملك رب الله مع الجماعة. عن دوري تاني خيطيني اللي يرحل من السماء من الورط صابير من اللعنة جزء لكل دماغ السماء زي اي انسان جنس السماء سوار. سوار. حمديني. حمديني كما كما في سور ما يتسوك يبقى ما هي مهملة برنا مطل حمدين حمدين مهمل كما قال كما نف عليه على اللعنة أبو عبالب وفراره المحشي أبو صغير ثالثة لما نقول الطائر المجتمد يلو الطائر المجتمد هذا لا يفهم لا جوزي يا أخ الثالث يومن أقول ازاي؟ شفت نفس الشيء مين أي طالب ولده أي طالب مش ناس حد ذا القلب مش بيه هو يعني قلنا في لما يكون خاص دي أحد الطلاب طالب نسميه من اين عبد عزيز خليلي ليس مني نهى شخصي تمام ان بعض الغويه ان بعض تعيش من الجزء او سوى جزء. سوى جزء. طيب في قلبها وكان امر الله قدرا مخدورا وكان امر الله قدرا مخضورة. وكان عمر المال قدرا مقدورا انا اطلب القول على بصراحه دل. في نفسه مثال المدين السواء في السورج أيها نعمل نقول على من يجوز على فين في كان عمولة راحة لي كان وكان يجيب السورج بحاجة سنبعون تمنى وفيه سمع من السورج لا هي ولا إن ولا طابل اي حاج. كل حاجة كل حدي زيادات تحديث للحضر الجمهة قدر الله في قدر تمام يا طيب في قوله ان كل شيء خلقناه بخدش بس المعنى ان كل شيء خلقناه بخدش يوجد انت من وضع يا شمال ان كل شيء خلقناه بخدش فالنومة انتخلق بالتريتان عشان ايه؟ اه اخي خالف كل المجنة مجيش شوق في دي متاكده ده ارجل؟ مجيش دارق يا رباني ايه التلتاني. في الصوره دي ما ماشي باذننا في الجمله بيقولوا عليها لا آه. كل إنا كل شيء ربنا متطلب مدرب. ماذا لديه السور؟ كل الإنسانية وعامه ما تقول ايش؟ اه يا راق الشيخ الشامل. ترحي شايف شارك معانا تاميني ، شارك معانتيا شاء ما قريضون حياتي اني تقتراش verstehen ت replicate ق Berry محمد الله محمد رسول الله ما راى قضيه منه ايسره وعلى المؤمنة وعلى المؤمنة شخصية يكون عاش مبور واثني لو طاعة إذا ثاني إذا شخصية إذا هى سبب اجمالا فالوالي أربع أنواع لو كان الموضوع الوزي ينطلش عن مين قلبي يعني مستمرات مستمر لعلى عشان ينطلش يعني كل اللي اقوله اقوله كل عشان تمام وجهي قلنا حيوان مش لا صار شخصي ولا هو ذي خلاص زي ما كان الموضوع بقى كل يعني ترى هذا هذا خلاص يعني هذا شرطنا النبالة اللي علمت الصلاة وإذا كان الموضوع قلني إذا عنده حالة مثلين. مفيش الأمر ملأ. في ما لا كان في سوء في ليه المسؤول فنرخص مما صدق يعني ان القضايا اربعه فنرخص ان القضايا اربعة تن. شخصية ان كان موضوعها جزديا كذير كاذب قلنا ان كان كلية ولم تصوّش قلنا كهذا يا صبر ونغملة ان كالانسان الحيوان ينسي الوغة بالسوء الكلي ككل الإنسان الحيوان ويقول لهم انسي بالسوء الجزئي كبعض الإنسان الحيوان تمامك يمكن أن تقصير من انتقل القضايا اربعة لأنك اخر مقطع لانتقل انا لكن انتبه في القضايا اربعة كل قضايا منا ممكن تأتي موجودة او سالبة يا رابد الكلام ذا يعني مثلا زلهم دي نوع شخصية علمة هذا قد ممكن تقول زلهم ليس اه يبقى هنسميها شخصيه موجبه ومشاعر غلط ومشاعر غلط وناس ده مفهوم بقى الموجب الجمهور سعيد كده الشخصيه على من الموجب نقول على من عاد على ما لما قال لك ان الوضع هيبقى دي موجوده لما تكون مثيره ف... الان إذا قلنا ان الاقسام الاربعه تنقسم الى موجب سالب يبقى نستطيع نقول اقول كان كذا ينشأ لنبقوا لنهونا وبعض كل ما يتغطي اللي هو معك الجنس يجعلون مع خضايا كام يبقوا تماكن عند المهم كده نلعب مثال على شخصية من سنة على شخصية مجيبة لذلك مكايف وليه تمام غيره يمثالين على الأطلق ولم يجب يا بسائل أغربين سائل، شيء لأنه إلا أغرب لا تشيرك لم يرى مثل نفسه من لم يرى ولم يرى كان بين منها ما يشاء ويأنا يشاء شعر جذريه سالبه نعمل قال باي غلط مش صحيح عايزين الان شخصيه سالبه شخصيه سالبه احسنت يا بسام ممكن لا اطلع على خلاله نشل، ثانية يعني نزيلة، مش معناها مستقرة، يعني محمد نشتغل تفصيل وجلد، غير، لا ترى محمد نشتغل خايف، شاطر، نيس، كل شيء لكن لما نقول دائما تبا تلوك سمعنا كده من ايه زيادة يقولوني السوداء ليسا ماشا تمام الى مجيبة لما يتم مجيبة او بلك ازولا كح الطريقين المجتهدين اشنا هم زيادة لكبه على شخصية سمعوض مجتهد ينحى شخصية مجيبة زيادة ليس مجتهدا شخصية زيادة تعال المرمن الانسان حيوان الناس تو نيه يوم النيل يجوز سالبا لا دي مش طبيعيه يا سلام ممتج طيب كل الانساني حيوان يعني كل انسان ليس حيوانا فلا لو دي لو كل حيوان خلينا كل انسان حيوان عفوا كل انسان حيوان طبيعة مصلرة. كلية موجبه ونحط حملية لدان مرداد حملية مسوارة كلية مجرة مسوارة بلية صح بس الان احنا قمنا للمطمنا ممكن تكون مجرة ممكن تكون كلية مجرة الانسان ليس بالحيوان كل انسان ليس بالحيوان هتشوفوا كله غلط عشان كانوا على موته في صورته عارف مصوره اللي هي سالبه صحيح بعض الانسان ولكن يجب ان يكون هذا المكان الذي بعض بعض بعض هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان هذا المكان هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا نقول الذي بتاع ايه يكون التي لن نسلل عشان ما ينسلل حسن نسلل جزئيه من نسلل بعض الإنسان لا يرى فلفي حديث يسلل يديدي قال عن القدره الصلاه قال كل ذلك لم يكن ايه حاليه ده الحديث ده في كل كل, كل لم يكن كل ذلك لم يكن لا يا ذلك لم يكن احلت كليه سالبه ممتاز تمام إذا تخلص عنواع القضايا تعيش القضايا يقول وكل من هذه الأربعة ثلاثة يكون موجلا كما تقضم فالسالبا كذلك ليس بجاذب يعني خلاص يبقى في الثلاثين كذلك ليس بجاذب يدين الإنسان على رئيس على الشخصية سالبا لكن ترى في الحجر ان المنهج ولا شيء من الانسان والهواء يضره الانسان من الحجر فتكون الاجسام 8 و8 من الخط الشري السالب ومن السالب لكل وري دي يقول <تصفيق> ان من كل حي يسمى مدينه الرجل المنتف الا في الصراحه اللي بنقوله اللي بيسموه فداء اللي بيسموه رجوع يسمى محفور ولم من أول كلمه في الدفتر بيقن يسمى يسمى في الى يقول معلم ان المصنفة قال بالتعليفه القضية ما احتمل بسكة ولم يكن من جديد من اكتفاق سمون تكويف اول اكتفاق ومع انواع البديلة يسمون اكتفاق الاكتفاق واشرى مثل عليها في القرآن قال تعالى وثرابيلة تقيكم الحر اطبق المفسرون ان في الآية اكتفاق قالوا معنا الآية لذلك نسترد في الحضره بالبذ شهيره قال اللي مكتوبه او تكون ولدي اهل المقدمه و نهايه الاخر على النيت الاخر في جلاله ذكر احاديث اشهر كل ذكر في الانسان وهي لا قال لي على المحتمل المثال محتمة مصطفى لم يقل في هذا التعليق عدد التعليق. طبعاً هذا التعليق عشان بس من أجل بيد لكن بيد مكان كان لكن يقول تعليق عدد في التعديل كما حن سينا من أحيان في الحصة نظر بكتير يكتب ثم القضايا عن دم تسماني شخصي يده أذية أمور الثاني الكلام عن الثاني كان والأول من القذل إنا نسوّل وإنا نغمّل يقول لهم نوعين إنا نسوّل وإنا نغمّل والسور القذلية والسئلة السور القذلية وأرضع الأقزل حيث وجر إنا من القذل أو ببعض أو بلا شيء وليس ضعض أو شبه جلد يعني يقول السورة لإنا لما تقول شيء شيء من الانسان حيوان اصول كلها ولا كل كذابه واضنانات في القلب كل على كل انسان او شيء من الانسان يقول على اما ببعض او ببعض بلا شيء ايه. وليس بعض مرض الرؤيه جزء لا بعض جزء او شبه جلى شبه جلى يعني ايه يعني انه اي حاجة بشبه جلى يعني, يعني في الفريطة وليس كما وليس جلى يعني كل شيء يشبه نبوه اي شيء في كل او او لا شيء الى اخير الجميع وعالمة. وهذا او شمه جنى نقول لا حاجة لي انها اقتلح وكل جوان من جنة المسائبة الله قلت ان تقول او اربعة وارضهم فهي الى سهيل اذا كانت السماء ايوه راجعه اذا توجه لقيمه الكران نفسها انه جاء اربعه عدام موجبه اذا في ثانيه من السماء العائبه فيرجو تقسيمها ثمانيه واول في القضايا الحمليه ومثلت السوية مجددين مجددين يعني ملاقش يعني مجددين كده اكزاك مجددين السوية كما عند الاول والثاني كما عند الاول والثاني بخصوص إذا مع الابيات السبعة التي درسناها اليوم الذي قال إن شاء الله وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية المتصلة فإنها شرطية في المتصلة ومثلها شرطية في المتصلة جزءالنا متقدم المتالي أما دياني جامل ما أوجب التناؤم الجزءالي الانتصار ما أوجبت تناثرا بالنومة أقصى نومة الثلاثة فلتعلنها جمع وهو الحقيقي فعلنا لكي عن طبيعة الشرطية كمعنا إلى المتصلة والمتصلة وأنها تنقصل إلى مقامة الوكادي وهو كان الموضوع المحفوظ شو عمنا هذا على العالم ثم على نبيه المتصلة والأخوة الثانية هل موضوع هذا في Looking con like it, yeah. mm -hmm.